يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورٌ زِينَةٌ أَمْامَهُمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ, بشراكم يَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا يَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلُوا ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ يُرْجُونَ وَرَاءكُمْ فَلْتَمِسُونُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ إِنْ هُوَ إِلَّا وظاهره من قبله العذاب وغرب بينهم بسور الله باهم باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى فتنتم أنفسكم وتربصتم ينادونهم أنكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور وترفقتم واغترتم وغرّتتم الأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم اتٌ ولا من الذين كفروا ايوم لنغلب بكم في جهنم نعمل الذي لا منكم فرية ولا من الذين كفروا ما واكمنا هي, هي مولاكم وبئس المصير وبئس ألم يأمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ألم يأمل أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم ولا يكونوا كالذين أتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكثير أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أَلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ين وال المصّقات وَأَقُهُ الله فَظًا حسن يظافُ لَم وَلَهُ أجر كريين